بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا <تكيلة> <تكيلة> إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما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 كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم